أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى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 إذ رأنا رن فقَالَ لَأَهْلِهِمْ كُثُوٌّ إِنِّي آَنَّسْتُ نَارًا لَعَلِّ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبْسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى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 واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ان ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى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 إذ تمشي أختك فتقول هل أدل لكم على ما يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقرعينها ولا تحزن، وقَتَلْتَ نَفْسًا فنَجِينَكَ مِنَ الْغَمِّ وفَتَنَكَ فُتُونًا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 فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا عَلَّلَهُ يَتَذَكَّرُوا أَوْ يَخْشَو. قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى. قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى.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 وأنزل من السماء ما أنفأخرجنا به أزواج من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأول النهى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 قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 يا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَعَ كُنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطَعُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي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 قالهم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى فرجع موسى إلى قومه غضبان فَقَالَ